صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثرهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله عباد الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ماشر المصليين ان من فطر الناس وطبائع ان من فطر الناس وطبائعهم ان يبحثوا عما ينتفعوا بعلاقتهم معه من انس او مال او جاه او نفع دنيوي او اخروي ثم لا تلبث هذه العلاقات في مد وجزر تقوى تاره وتخفوت تاره بحسب الامزجه والاسباب والتصرفات ولا يزالون ولا يسالون في حرص على تقويتها ما دام النفع قائما بل ويراعونها اشد المراعاه ان هناك علاقه هي اعظم العلاقات واحلاها علاقه تبعث السكون والانس والطمانينه انها علاقتك بربك ومولاك ان هذه العلاقه عباد الله هي التي يشرف بها العبد ويرتفع ومشاهدتها ويرتفع ان هذه العلاقه التي يشرف بها العبد ويرتفع تختلف عن كل علاقه علاقه العبد بالسيد علاقه الرب بالمربوب من استشعار هذه العلاقة ومشاهدتها في كل حين له أثر عجيب على دين المرء وعلى خلقه له أثره عليه في خلوته وفي جلوته له أثر عليه في رخائه وعند مصيبته في فقره وفي غناه لأن استشعارا سيجعلك تجعلها الأولى استحضارا بل تنسى نفسك وإمكانياتها وقدراتها وتتوجه إلى ربك قبل كل شيء لنتأمل قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما خرج من مكة مهاجرا إلى المكة يدينا حين ضاقت قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم ذرعا كما تضيق القوه الغاشمه دائما بكلمه الحق لا تملك لها دفعا ولا تطيق عليها صبرا فجمرت به وقضرت عند تخلص منه فاطلعه الله على معتمرات وا إليه بالخروج فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه لا جيش ولا عدة وأعداؤه كذر وقوتهم إلى قوته ظاهرة قال أبو بكي الصديق رضي الله عنه فكان القوم يطلبونه فلم يطلبونه كنا احد منهم غير سراقه ابن مالك ابن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانا في الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقلت صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما وفي هذا قال الله جل وعلا ان تنصروه فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينه عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم الله اكبر ما اعظم استشعار هذه العلاقه لم يلتفت الى الاسباب الماديه ابدا التي بيعة المرء أن يبحث عنها مباشرة عند نزول البلاء من التخفي مثلا أو الهرب بل أول ما وقع على لسانه إن الله معنا فكان ماذا بعد ذلك أوذر إلى الثمرات أنزل الله السكينة عليهما أن يده بالجنود ونصرهم وحفظهم ونصر الله ونصر الله, ونصر الله ورسوله ونصر الله لرسوله بدفعه عنهم وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع قال السعدي رحمه الله فإن النصر على قسمين نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم والثاني نصر المستضعف الذي طمعوا يعفي عدو القادر فنسر الله اياه اي يرد عنه عدوه اي يرد عنه عدوه ويدافع عنه ولعل هذا النصر ولعل هذا النصر انفع النصرين ونسر الله ونسر الله رسوله ونسر الله رسوله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع انتهى كلامه رحمه الله ان هذه العلاقه عباد الله ان العلاقه العظيمه بين العبد وربه هي العلاقه التي تحتاج منا الى عنايه ورعايه تحتاج الى استشعار في كل وقت ان ملكا سمح سمح لنا ان نتصل به في كل وقت في صلواتنا ودعائنا في محننا وشقائنا بل عند اساءتنا وتقصيرنا لحين احرص عليه اين هو من يريدنا في كل وقت هل في علاقتنا من يتفرغ لطلباتنا من يعفو عن تقصيرنا من يغفر سلاتنا الكبيرة كلا ثم كلا بل العلاقة بالله فيها منحظ عجيب تأملوا ما جاء في الصحيحين من حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني اذ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأهم خير منهم وان تقرب مني شرا تتربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقرب وإن أتاني يمشي أتيته هرولة من جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاداني وليا فقد آذنتو بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي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 لكم تردد النفس المؤمن يكره الموت يكره الموت وانا اكره مساءته اي علاقه هذه واي رحمه وصله اي يكره الرب القدير العليم الغني مساءه من احسن علاقته به اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتطلبك في الساجدين انه هو السميع العليم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وانكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما سمعتم واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه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 حين تكون في اذهاننا واستشعارنا وحضورنا ومراعاتنا فان المرء سيزدان وسيزدان حاله وسيصلح عمله لا ينبغي ابدا ان تغيب هذه العلاقه ان تغيب هذه العلاقه عن الشعور فحينما تذهب للمسجد استشعر انها زياده صله وعلاقه مع الله حين تجلس مع الناس استشعر علاقتك به حين حينما تفعل الذنب استشر علاقتك به وانها سبب لبعدك عنه حينما تفرط في الواجبات تذكر ان هذا سبب لضعف علاقتك بربك وان وصل المرء الى ذا المعنى او قريب منه فان حاله سيصلح ويسمو ويرتفع وليعلم وليعلم ان اعظم علامه على قوه العلاقه هي صلاح الباطن قبل صلاح الظاهر هي صلاح القلب قبل الجوارح اي معنى عباد الله اي تتدين على ظاهرك وقلبك مليء بالحقد والكراهه والبغض والكبر وبغض عباد الله وتمني لهم الشر بل اي علاقه مع ربك وعلاقتك بوالديك منقطعه او قد او قد خاصمتهم واغضبتهم واي علاقه مع الله قريبه وانت هذا الله من الجيران والاقارب وزملاء العمل وتترصد لهم وتكيد لهم ان ربك مطمن على قلبك هذا هو شر العلاقه هذا هو شر العلاقه لان استطعت ان تقيم علاقه متينه مع, مع مع شخص مع شخص واظهرت له الود واستطعت ان تكسر نفسه ومحبته وانت تخاتل وتخاد فاين العلاقه مع الله ليست كذلك ابدا ليست كذلك فهو يراك مطنيا عليك يراك حين تقوم يراك حين تعصي يعلم ما في قلبك وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا لا ينظر الى اجسادكم Яскраво, а ти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 Субтитрувальниця